أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 وَقَالُوا kono bona fide, akin, akin, mima ta dahana, hijabu, Samen met elkaar in de buurt van de wereld, de stad, de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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواتي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا الْعَمَى على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى فهم يوزعون حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا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 وَمَا كنتم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا مَا زَيَّنْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَلَكِنَّ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مما تَعْمَلُونَ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 we gaan het hier niet over. We gaan het hier niet over. We gaan het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 mijn olijf in de dunya en in de andere en jullie hebben wat jullie willen jullie hebben wat jullie willen we ma dā il wa lā tasta'il ḥasanat wa lā sāyāh idh fa'bil lātihi aḥsān fāizal-lāzī bīn kā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 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فالذين عند رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بالليل وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ in het begin van het jaar van het jaar van het jaar van het بخير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 Wanneer u bent schoudsten van zijn liefde die medewerre 16 is hem de folklore om zich, waarom hebben wij, n всегда om hun toden. En gaan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 لفضيله <تصفيق> الشر محمد راتب we in geslaagd om te gaan om te gaan om te gaan om te gaan لده للحسن فلننب أن الذين كفروا بما عمروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.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 قل ارايتم min كان من عند الله ثم كفرتم به من ممن هو في شقاق بعيد سنريهم في wafi وفي حتى يتبين لهم الحق أولم يكفب بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط